وما تفروا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مقيدين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن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 إِذْ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ذَالكَ لِمَنْ خَشَى رَبَّهُ